وَاشْتَ عَلَى الرَّأْسِ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءٍ كَرَبِّي شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ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 فَأَرْجَأَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى لَهُمْ أَنَّ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الحكم صبيا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 وَذكُر فِيكِتابابِ مَمَ فِ تَبَذَنت مِنْ ه لِهَا مَنْ كَلَ شَرقية فَدخَدت مِن دُون مِ جَب فأَرسَلناليهَا روحنَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشرر سَوه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 129. قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 120. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا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 صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا لكن يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا نرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابنتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان قَوْحُ جُرْنِي مَلِيَا أَلَا سَلَامٌ عَلَيْك سَأَسْتَوْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ فَلَمَّ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا 110. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 111. واذكروا 124. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 125. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 126. واذكر في الكتاب إسماعيل 127. واذكر في الكتاب إسماعيل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 ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم مِنَ النبيين مِنْ ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن 114. فما تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 115. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 117. وما كان ربك نسيا 118. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا 119. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا 110. أولا فق قَبلل وَلَ يقشي فرَبّ كَ نحش أم الشطين ثم لا نحظًا حَول جَهن م جث هُوَ الرَّحْمَنُ رَحِيمٌ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَن نَجَّ الَّْذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ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 114. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا 115. ويزيد الله الذين اهتدوا هدا 116. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا, خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 وَلَنَشْفَعَ عِندَ الرَّحْمَنِ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَهُ رَحْمَٰنًا عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَرَحِهِ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هدا 124. أن وَلَدَا للرحمن ولدا 125. وما ينبغي للرحمن إِن يتخذ ولدا 126. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد